لحظة نفرح في لحظة نحزن في لحظة والعمر كله لحظة مره وساعد بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لينا لحظة ألم قلب ظلم دمعت فراغ فرحة لؤى صاب الحياة وهينا أسيا وسعى حنينا لحظة ألم قلب تظلم دمعت فراغ فرحة الوقاة صاب الحياة وعينا اسي وساعات حنينا عد الحاجات الحلوة حوالك عدها وكل لحظة فزت فرحة عيشها وحسها والربنا سلم أمورك كلها ده هو عند المبتدا والمنتهى يترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا بكرة إيه مكتوب لينا لحظة ألم قلب ظلام دمعة فرحة فرحت لقاء صاب الحياة حنينا لحظة ألم قلب ظلم دمعت فراق فرحة لؤى صعبة الحياة وهينا أسيا Hayna laḥẓa nafraḥ fī laḥẓa naḥzā